كل عام أنتم بخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أسرى بالمختار ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى فسبحان من أسره لقد شق خير المرسلين طريقه ليلا فكان الليل من اجله ظهرا وقد قطع المختار في جزء ليله مسيره ما يمشي البعير به شهرا ايا ليله فيها النبيون كلهم رأوا في ظهور النبي بينهم فخرا تهلل وجه الرسل بشرا وقالوا مرحبا بمن جاءنا من الله ذخرا تقدم إمام الرسل صل بجمعنا فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وأسعد البشر هادي الخلق حبيب الحق شفيع الامم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هما حادثتان حادثة الإسراء ثم حادثة المعراج الإسراء هو الانتقال ليلاً من مكان إلى مكان تم الانتقال من بيت مهان بنت عمه أبي طالب إلى الكعبة المشرفة في صحبة جبريل ومعه البراق وانطلق الركب المبارك حتى وصل إلى بيت المقدس وكان ما كان في المسجد الأقصى ثم بدأ المعراج ومعناه الصعود والترقي فظل يترقى حتى وصل إلى سدرة المنتهى ثم دفع به إلى بحار الأنوار وإلى شواطئ اللطف حتى وصل إلى بصاض انس الله وسار في ظل عرش الله وهناك سجد لمولاه وأعلن تحياته المباركات وصلواته والزكاوات للمولى تبارك وتعالى فناداه ربه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وكان ما كان من شهادة متبادلة ما بين الحبيب والمحبوب ما بين العبد والرب ما بين الفقير والغني ما بين القريب والأقرب مسألة الإسراء والمعراج تضمنها القرآن الكريم فصرح عن الإسراء وأنزل فيه سورة كاملة تسمى سورة الإسراء أول كلمة فيها نزه الله فقدرة الله فوق الشك والتهم سبحان الذي أسرى بعبده العبد المقصود هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس وأرض الشام أما مسألة المعراج فالقرآن لمح ولم يصرح ذكر ذلك في سورة الناجم وذكر ذلك في سورة التكوير لقد رأى من آيات ربه الكبرى مشاهد أهل النعيم في الجنان ومشاهد أهل الجحيم في النيران ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين يقصد رؤية جبريلا في صورته الحقيقية وفي مكانه الدائم نعم أما أن نبينا رأى ربه فكلام لا ننظر إليه ولا نعترف به والدليل امنا عائشة التي قال في حقها نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلوات الله وتسليماته عليه خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء تصغير الحمراء لوجاهتها ووضاءه وجهها واصفرار واحمرار شعرها جمال رباني بهي كريم قالت من حدثكم أن نبيكم رأى ربه ليلة المعراج فاتكذبوه لأني سالته يا حبيب الله هل رأيت ربك ليلة المعراج قال يا عائشة نور أنا اراه نحن رأى ربنا يوم القيامة لأن الخلق تتغير ربنا يزودنا بما يناسب الرائي هناك رؤية بين العباد وربهم بعدما يصاغ من جديد ويبعث بخلق جديد هنا يأتي ربنا والملك صفا صفا فيأمر مولانا برفع الستائر وكشف الحجب وينظر إلى عباده ويقول أنا السلام وأنتم المسلمون وأنا المؤمن وأنتم المؤمنون وأنا الواحد وأنتم الموحدون هذا جمالي فشاهدوه وهذا جلالي فعظموه فتشرب الأعناق وتتفتح العيون فما أعطي الخلق في لحظتها أجلى ولا اصفى ولا أحلى ولا اجمل ولا أنبلا من لذة النظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة الإسراء والمعراج مرحلة من أهم المراحل في عمر الدعوة الإسلامية لذلك جاءت في منتصف الطريق منتصف طريق الدعوة جاءت أواخر سنة 12 سنة 13 للبعثة لأنها تمت قبل الهجرة وهو قضى ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى الله في مكه فلما هاجر عاش هناك عشر سنين وتوفي في بداية العام الحادي عشر للهجرة لحظات الإسراء وما وراءها من أسرار فيها ما فيها من الحكم الإلهية والعطايا النورانية والأسرار الإلهية جاءت في وقت عصيب فقد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمن على جبهته الخارجيه بفقده لعمه الفاضل أبو طالب بن عبد المطلب وفقد الأمن والأنس والراحة والدعه في جبهته الداخلية في داخل بيته بفقده لأم العيال زوجته الأولى وسيدة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في الخارج تعرى ظهر النبي وكشف للخصوم وتجرأ عليه الأعداء والسفهاء وقد اعترف وقال لم تتجرأ قريش علي إلا بعد فقدي لظهري وسندي عمي الفاضل أبو طالب بن عبد المطلب. فهو سيد مكة كبيرها المطاع كان النبي يصول ويجول وهو متكول على الله لكن عنده في ظهره قوة بشرية ورجل له ثقل سيد بني هاشم عميد أهل مكة كبيرها المطاع فالكل يخشاه ويعمل له ألف حساب ذهبوا إليه في يوم من الأيام يعرضون عليه خذ يا أبا طالب ما شئت من شبابنا الميامين وسلمنا ابن أخيك لننهي الأمر قالوا عجبا لكم تعطوني أبناءكم لأعلفهم لكم وتأخذون ولدي لتقتلوه أين عقولكم قالوا تعبنا معه سفه احلامنا وفرق بيننا وبين عشائرنا حتى بين الوالد وولده الا يكفيه ما ترى كلمه في امرنا فليتوقف قليلا ليريح البلاد والعباد تاثر ابو طالب فالقوم قومه اهله عشيرته ورفقاء الحياه فلما دخل حضره النبي صلى الله عليه واله وسلم الى عمه قال اجلس يا ابن اخي اكلمك فان القوم قد اشمئزوا وجاءوني يشكوك الي فلا تحملني ما لا اضيق ارفق بي وبنفسك فوقف النبي غاضبا وقال يا عم والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك دونه الأمر لا يقبل قسم على اثنين إما أن أواصل في سيري والدعوة إلى الله وإما أن ألق حتفي وأموت شهيدا ودفاعا عن لا إله إلا الله انظروا إلى العزائم الشديدة وإلى النفوس الكبيرة نفس حرة وأبية تستقيم على المنهج وتدرك الحكمة وتكشف الأسرار فهي مهمة كبيرة للوجود وهنا تيقن أبو طالب فوقف وقال يا ابن أخي افعل ما يحل لك لا يهمك فلان ولا علان اظهر دعوتك وسر على ما انت عليه فلن يصلوا اليك حتى اوسد في التراب دفينا لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا ثم يقولون ان ابا طالب كافر هل يعترف بالتوحيد كافر هل يدافع عن النبي دفاع الأعزة الاحرار كافر لا والله فإذا تحججوا بأن النبي طالبه ان ينطق بالشهادة وهو في مرضه وأبو جهل يجثم على صدره وعبد الله بن ربيعه من الناحية الأخرى يلحان عليه احفظ دينك لا تصبأ أنت الرمز وأنت الرجل الكبير بما تتحدث العرب وأنت تغير دينك قبل الرحيل فقال بل أنا على ملة عبد المطلب وما كان عبد المطلب كافرا أجداد النبي كلهم على التوحيد فالنبي خرج من خيار من خيار من خيار خرج من أصلاب طاهرة وأرحى من طاهرة إن الله صفاني واصطفاني فخرجت من خيار فأنا خيار من خيار من خيار وإن الله اصطفى من ولد ادم شيثا واصطفى من ولد ثيث نوحا واصطفى من ابناء نوح ابراهيم واصطفى من ابناء نوح اسم ابراهيم اسماعيل واصطفى من ابناء اسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار كلما ذهبت إلى جد من أجداد النبي وجدته فاعلا للتقوى ناشرا للهدي والخير يقري الضيف ويعين على نوائب الدهر أهذه الأخلاق تتفق مع عقيده مطموسه او عقيده مدمره هذه هي الفطره ثم انهم جميعا لم يدركوا عصر النبوه وربنا جعلها قاعده للعدل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم فما ينبغي ان يكون والدا نبي كافرا ولا يليق بأدب الرسالة وعصمة الرسل أن يكون جد النبي كافرا من قال هذا هم صفوة خلق الله خرجوا من صفاء كامل لم يقل نبيكم لجابر بن عبد الله يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر كنت نبيا وآدم منجدل في طينته كنت نبياً متى كان نبياً وأدم جدل في طنات المسألة لها ظاهر ولها باطن وفيها من الأسرار عندما يأتي عيسى في لفافته وقد ولد من جساعة ويقول إني عبد الله أتاني الكتاب متى أخذ الكتاب أتاني الكتاب وجعلني نبياً متى جعله نبياً المسألة لها اعداد سابق المسألة لها خلفيات واسعة نحن نتخبط تخبط عشواء أنت تدرك ما أمامك لكن لا ترى ما هو غيب عنك لكن المسألة لها أبعاد والعصمة في شريعتنا الغراء تكون للأنبياء قبل الرسالة وبعد الرسالة فلما مات أبو طالب وكشف ظهر النبي وماتت زوجته الحبيبة خديجة وفقد النبي الأنس في بيته وضاقت دروب مكة وأغلقت في وجهه أبوابها فكر أن يذهب بدعوته إلى أرض جديده إلى أناس جدد فاختار أهل الطائف وذهب إلى هنالك لكن القوم الذين راهن عليهم وتعشى فيهم خيرا كانوا أخس قوم على الإطلاق واشنع جيل في الطائف امتنعوا حتى عن مجرد الكلام معه منعوه من مجرد الحوار وسخروا منه وتخوضوا فيه وقزفوه بالأحجار والطوب وسلطوا عليه السكارة والغلمان والسفهاء والولدان والبنات والكبير والصغير خرجت الطائف كلها عليه وعلى خادمه ومولاه زيد بن حارث فقال لهم اتوسل اليكم الا تخبروا قريشا بهذا اللقاء حتى لا يظهر الشماتة في او يغلقوا ابواب مكه في طريقي لكن القوم كانوا اهل خسه وتشنيع فسبقت الاخبار الى اهل مكه فقرروا ان يدخلها عليهم مره اخرى وهنا رجع النبي خاليا الوفاض فوجد على مشارف مكة بستانا لعتبه وعتيبه فنزل فيه وكان الوقت وقت العنب فلمحه واحد منهما من ملاك هذا البستان فنادى على خادم معهما يسمى عداسا يا عداس قال لبيك سيدي قال خذ قطفا من العنب وقدم للضيفين الذين حلا بحائطنا فذهب العداس بقطف من العنب ووضعه وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مناجات رائعة لمولاه يقدم عزره ويذكر أمره ويتحسر على نفسه إلهي ومولاي اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي لكني اعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أبر الدين والدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك واعتدل فأقبل إليه العداس وفي يده طبق العنب وقال تفضل يا سيدي فمد النبي يده إلى قطف العنب وقال باسمك اللهم فتعجب العداس وقال ما تقول يا سيدي قال أقول باسمك اللهم قال أهل هذه البلاد لا يقولون مثل هذا الكلام ففهم النبي بزكائه أن عداسا هذا ليس من العرب ليس من سكان الجزيرة فقال له وأنت يا أخي ما اسمك؟ قال اسمي عداسا قال من أي البلاد أنت؟ قال أنا من نينوى أتعرفها يا سيدي؟ قال وكيف لا أعرفها؟ نينوى بلد النبي الصالح يونس بن متى, بن متى عليه السلام فإذا بالعداس يفرح وتغمره الفرحة ويقول أتعرف يونس بن متى قال نعم هو أخي في النبوة وقد سبقني عليه من الله السلام فانهمر العداس يقبل رأس النبي وجسده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وكانت بداية الانفراجة لأن الله هدى هذا ليكون دليل نجاح لهجرته ولزيارته لأهل الطائف ومن هنا فقد ورد في الأحاديث لان يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم النوق الحمر النادرة الأصيلة التي كان يمتلكها الملك العربي الشهير النعمان بن المنذر نعم وهدى الله عداسا ليرجع به النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى أبواب مكة وجدها مغلقة تسرب الخبر وأشيع النبأ وحدت قريش أسلحتها وإذ بالمطعم بن جبير أحد السادة الأماجد وأحد كبراء وملوك العرب قال يا محمد ادخل وأنت في كفالتي فلن تخفر ولن يساء إليك إني قد أجرت محمد بن عبد الله وسخر الله المطعم ليكون عوضا عن أبي طالب فيحمي ظهر النبي ودخل النبي مكة رغما عن الذين كانوا يتربصون مجيئه نعم وظل في مكة فترة حتى بات في ليلة من لياليه عند بنت عمه أمهانه بنت أبي طالب وجاءه جبريل يوقظه بالليل يا محمد تعالى فإن الله يستضيفك هذه الساعة فارتدى أعظم ملابسه وتطيب وتعطر وسار مع جبريل إلى صحن الكعبة وقيل هنا ايضا أعيد شق الصدر وغسل القلب ليليق به الصعود إلى ما فوق سدره المنتهى ثم ركب جبريل ومعه النبي على ظهر البراق ومر حتى وصلوا إلى المسجد الأقصى فلما نزل وجد الأنبياء كلهم ووجد نفرا من الملائكة الأعلين ووجد الزينات والأنوار عرفه جبريل بالأمبياء والرسل فسلم عليهم واحدا تلو الآخر ثم اصطفوا ليصلوا الصلاة الإبراهيمية الصلاة النبوية التي كان يؤديها الأنبياء والرسل قبل صلاة المسلمين فوقف النبي معهم في الصفوف وهنا أشار له جبريل تفضل يا أحمد فأنت إمام الكل تقدم إمام الرسل صل بجمعنا فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم